وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كلاعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك, إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور أو يوبقهن بِمَا كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا